بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هبا ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتهي لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها مزوا أولئك لهم عذاب مهين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 خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسل أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها, فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دومه بل الظالمون في ظلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فَإِنَّمَا يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وَإِذْ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان لوارديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولي والديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تقعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي فانبئكم فانبئكم بما كنتم تعملون لا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في, في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي الله إن الله لطيف خبير يا بني أقن الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الجمور ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختار فخور وقصد في مشيك واغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم ترو أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وَأَسْبَغَ عليكم, عليكم نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ طنه ومن الناس من يجادل في الله غير وَلَا ولا هو ولا يدان مرير وإذا قيل لهم التبرع ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما مدنا عليه آباءنا أو كان الشيطان يدعوهم إلى عنا ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبه الامور ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا نرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقومون ان الله وللحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والارض إن الله هو الغني الحميد ولو أنما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبع ابحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة إن الله سميع بصير الم تو ان الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس القمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليويكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا رشيهم موجون تغول لدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر منهم مقتصد وما يجحب بآياتها إلا كل ختال كفور يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود هو جاز عن شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم لحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير